وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يعني براخو قومي يَا قَوْمِ إِنَّ بِالنَّبَرِ مُوسَى قُتْيَ قَوْمِ خَوْبَ نِسْرَائِيلَ يَا قَوْمِ أَي قَوْمِنَ إِنَّكُمْ هُنذِكَهِل وَلَمْ تُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَعْبَدُوا النَّفْسَ خُكِل بِاتِّخَاذِكُمْ الْعِجْلَ هُنذِكَ وَأَقُولُ لَكِ يَا رَبُّ خُذِبَ أَرَزُلْمَكُ أجب قلناه، فقتلو أنفسكم أي كذب كوجن، هنداك بلا هنداك ديب كوجن، يهات يجوتن مساي أمره وان كساركر، أبد أبد عبادة جل كناكرين، وان بوجن أبد عبادة جل كيجي، كي. ذالكم خير لكم عند بارئكم أفكوشتنها هن أي كذب كوجن، بشكلي أمر خلاب جهبين، أبابواتي ترى النخديه، شنكو هاكر فوكره، هنداش عقاب خل الأخرى خلاص بتراب عليك وله تعالى نعفوك توب وكبيلك الوابوري انه هو التواب الرحيم عندك او يتواب يجي لك توب عبد او عبد الزفرت وكشمانه بد ومهد هيل